وَقَدَ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ من الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له لَهُ وَلَهُ وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعنوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم.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 انذرونا نقت باسم نوركم قيل ارجعوا ورائاكم قيل ارجعوا ورائاكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلا ينادونهم ألمنكم معكم طالوا بلا ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكننكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا, انظرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور فظري بينهم بصور الله باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قباله العذاب ينادونهم ينادونهم ألمتكم معكم ينادونهم ألمتكم معكم ألم نكن معكم ألمنكم معكم خالو بلا ينادونهم ألمنكم معكم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمالي حد. دا أبر الله حتى داء الله وأغرتكم بالأبالي حتى داء الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار, مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ ألم يأني للذين آمنوا الله، لذكر الله وما نزل من الحق؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَبَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَبَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَبَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلبوا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلبوا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلبوا أن الله. اعلبوا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلبوا أن الله يحي. رضا بعد موتي قد بيننا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بيننا لكم الآيات لعلكم لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون ان للمصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم لَهُمْ لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون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 وزينت وتفاخر بينكم وتكثر في الأموال والأولاد يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفى ونباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد في الآخرة عتاب سديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبوا له يعلمون أن مال الحياة الدنيا لعب وله وزنا وثيدة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث الأعجب الكفار نباته ثم يهت فتره مصفرات ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب سديد وفي الآخرة عذاب سديد وفي الآخرة عذاب سديد وغفرة من الله وغفرة من الله ورضوان وغفرة وهو ريطان وبل حياه الدنيا إلا متاع الغرور وبل حياه الدنيا وبل حياه الدنيا وبل حياه الدنيا إلا متاع الغرور تابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله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 إن ذلك على الله يثير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم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 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلْيَعْلَمَنْ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالتَّوْرَاةِ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 ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغائر ضوان الله فما رعوها حط رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسله ياتيكم ياتيكم كفايتين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم